التسجيل الثمانون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف مستعجل باء أبغض تاء المكروهات ثاء المتشابه